وَمَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهَى وَإِنَّمَا تُوَعَدُونَ لَآتٍ وما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَا ثم أما بعد ما زلنا نتحدث في الإيمان بالملائكة كلمنا في الحلقة السابقة عن الإيمان بالملائكة والحلقات اللي أبلاها عن الإيمان بالله الإيمان بالملائكة وصلنا فيه إلى أن الملائكة لهم أعمال في علم الغيب ولهم أعمال في علم الشهادة وكنا متوقفين عند حديث الرسول صلى الله عليه وسلم انهم بيسألوا العبد في قبره فكنا قلنا ان المؤمن لما بيقولوا من ربك من الرجل الذي بعث فيكم وما دينك فلما بيقول ربي الله رسولي محمد صلى الله عليه وسلم ديني على الاسلام بتقولوا الملائكة قد كنا نعلم انك تقول هذا وبعدين يفتح له باب الى النار وتقول الملائكة هذا مقعدك في النار لو لم تكن آمنت بربك اما وقد آمنت بربك يفتح له باب إلى الجنة حتى النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيراهما جميعا وكنا بنقول اللي دين العظمة إزاي إن الإنسان ما يحسش بالخير أو يحس بالنعمة اللي هو فيها إلا ما يبقى عكسها نشوف الموضوع بالعكس يعني يعني إيه العكس كده يعني كنا بنكلم عن الصراط الله عز وجل يقول وإن منكم إلا واردها يعني على جهنم كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونظروا الظالمين فيها جثية ولذلك لما بيجي على الكافر بتسأل الملائكة من ربك من الرجل الذي بعث فيكم وما دينك الحديث بيقول إيه فيقول ها ها لا أدري ها ها مش والله ما نعارف من الرجل الذي بعث فيكم ها ها لا أدري ها ها بيضحك ايه دينك إيه, ايه ايه وانت كنت اصلا عايش ليه حكت حياتك ايه في الدنيا بتعمل ايه ها ها لا ادري على نظام جينا الدنيا منعرف نعرف ليه ولا جايين ليه ولا رايحين فين على نظام جئتوا لا اعلموا من اين ولكني اتيتوا على نظام اي حاجة يعني الناس بتقولك ايه شباب الغالي ضيعتوا في ايه انا اجي في الهوى اسمك مش عارف انا يا قل شبابك راح كلام زي كده يعني ناس عايشة بضيعة عايزة تضيع الناس. عايزة تخلي الناس عايشين في ضياع احنا مش عارفين احنا جايين ليه ونبثت ثوب العيش لم استشر وحرت فيه بين شتى الفكر وسوف انضو الثوب عني ولم ادرك لماذا جئت اين المفر لماذا جئت انا مش عارف انا جاي ليه ولا عايش ليه يا سكير يا رب وما خلقت الجن والانسة الا ليعبدون افحسبتم انما خلقناكم عبثة وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق سورة المؤمنون والله عز وجل يقول صورة القيامة يحسب الإنسان أن يترك سدى؟ سدى؟ ألم يكن لطفة من مني يمنا ثم كان علاقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين زوجين نوعين مفيش مساواة بين نوعين المساواة بين نوع واحد إزاي تساوي بين نوعين ساوي بالرجل امرأة إزاي؟ ده له أعمال وده لها أعمال ده له طبيعة وده لها طبيعة فجعل منه الزوجين يعني النوعين الذكر أدي الرجل والأنثى أدي المرأة أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى عز وجل قادر ولذلك رب يقول في سورة الحجر وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة قيامة لآتيات فاصفح الصفح الجميل إذن ليس ممكن أن يكون خلقنا هبلا, هبلا ويعني بلا هدف حاش لله عز وجل وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين سورة الأنبياء بل إن الله تبارك وتعالى خلق كل شيء لحكمة فخلق جماد ونبات وحيوان وإنسان وسخر الجماد والنبات والحيوان للإنسان وأمر الإنسان بعبادة الله وتحقيق الدين إقامة الدين إحنا هدفنا كلنا أن نقيم الدين سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وص به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى إيه؟ أن أقيموا الدين أن أقيموا الدين فهدفنا إقامة الدين علشان كده بيدحك اللي في قبره وهو مش عارف مش حاسس عايش كده و... آه عايش شوف اللفظ بقى عايش الله أمال المسلم ايه حاي أنا طب الفرق ايه الفرق بين المعيشة والحياة المعيشة واحد بيتجوز و بيأكل و بيشرب و عايش زي ايه زي البرص والحمار والفار والصرصار عايشين لكن في هدف ايه هدف البرص ايه هدف الصرصار إيه هدفهم بيعمل إيه؟ مالوش ربنا مسخروا عشان نشوفه بس ومبصله كده نقوم نقول آه إنت مزايه بقى خلي بالك لا أنا باكل واشرب وبتدوز وبخلف عشان أحقق الدين صورة يونس وأن أقم وجهك للدين وجهك يعني مش وشك بس يعني كيانك كله للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين صورة الروم فأقم وجهك للدين القيم سورة الروم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها يبقى احنا بنحقق دين يبقى ليجي نسأل بقى في قمورنا ربنا حيتبتنا طبعا يثبت الله الذين أمنوا سورة إبراهيم بالقول السابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة حنشوف ازاي في الحياة الدنيا وفي الآخرة يعني يعني انت هنا في الدنيا هو سورة فصلت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا إمتى ساعة الاحتضار ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تبعدوا ألا تخافوا ما تخاف يعني إيه خاف من إيه لا طبعا نازم نخاف رايحين لحياة تانية نشوف نهاج داخلين على غير تلوها بيبقى خايف ده أنت لو رحت بلد جديدة عليك لأول مرة بتروحها يعني بتبقى هايب شوية كده الملكة بتقولك ألا تخافوا من اللي انت رايحوا ولا تحزنوا على اللي انت سيدة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم احنا معاكم بننصركم ومنثبتكم فين؟ في الحياة الدنيا هنا هون هنا فين؟ هنا ها؟ في القبر يعني وفي الآخرة عند لقاء الله في الآخرة دي تلاقيها في سورة الأنبياء إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون خلي بالك. لا يحزنهم الفزع الأكبر في الأخرة بقوا وتتلقاهم الملائكة أهم اللي كانوا معنا ساعة طلوع الروح وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون عشان كده يقولون ثبتوا الله الذين أمانوا بالقول الثابت فين؟ في الحياة الدنيا وفي الآخرة طيب يقعد يضحك ويقول مش عارف اه والله ما كنت عارف حاجه وكنت عايش اي كلام واي حاجه فقل له الملائكه قد نعلم لا دريت ولا تريت. لا دريت ولا تليت ان شاء الله ما كنت عندك تعرف ان شاء الله تعرف وكنا عارفين انك هتقول كده قد كنا نعلم انك ستقول هذا يفتح له باب هذا الكافر الى الجنه جنه وتقوله الملائكه انظر هذا مقعدك في الجنه لو آمنت بربك أما وقد كفرت بربك اقفل افتح يفتح له باب إلى الجن... جهنم والعياذ بالله فتقول له هذا مقعدك في النار فيراهما جميعا شف الحصرة بقى هذه الحصرة والعياذ بالله طيب الملائكة بتسأل في القبر آه والملائكة زي ما قلنا هدلوقتي بتقبض الأرواح إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا بس احنا اتكلمنا هنا عن ملائكه الايه اللي بتقبض روح المؤمن لكن في ملائكه عذاب بتقبض روح الكافر قال الله عز وجل ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا ملائكه يضربون وجوههم وادبارهم ولا يعذلون يضربوا على وشه يضربوا على المقعده وذوقوا عذاب الحريق ليه لانهم كفروا فالملائكه اللي بت اللي بتقبض ارواحهم بتقبضها بشده بتقبضها بصعوبة والعياذ بالله فقبض الأرواحه طيب بعدما نجي نتكلم عن الأثر زي ما هنشوف إلا عايز بقى الملائكة تقبض روحه يؤمن بيهم وإيمانه بيهم يكون إيمان عملي زي ما هنقول من ضمن أعمال الملائكة في عالم الشهادة اللي هو تلمس أهل الذكر اللي بيذكرون الله اللي قاعد يقرأ قرآن اللي بيصلي اللي بيتعبده الله سبحانه وتعالى اللي قاعدين في حلقات لله عز وجل مش حلقات رأس مش قاعدين برقصه ونقول ده بيذكره الله ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن الذكر ألم يأني للذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله صورة الحديد اللي, بي اللي بيذكر الله يبقى خاشع اللي بيذكر الله يبقى خاشع لكن لا يمكن ولا يؤقل ان واحد عمال يتطوح ويتمالتينين ويش مال يتقوله ذكر ويجيبه المناظر دي عشان يسيئوا للإسلام ويسيئوا للمسلمين من ألاك أنت لما تذكر اسم الله بتتطوح كده ربنا سبحانه وتعالى يقول واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين أكثر صورة الأعراب الإنسان لما بيذكر الله سورة الرعب يقول الله عز وجل موضحا ألا بذكر الله هتهاك الأمن أول الذين أمنوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب تطمئن القلوب شوف المسلم لما بيذكر الله تبارك وتعالى الله نزل أحسن الحديث سورة الزمر كتابا متشابها مثانيا تخشعر منه جنود الذين يخشعون ربهم ثم تلين جنودهم وقلوبهم لذكر الله يقول لك طب وربنا يقول لي يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبك طب هو برضه قياما وقعودا وعلى جنوبك وقال لك تقوم ترقص وقال تقوم تطوح ها طب ما تجيب سورة يونس وإذا مسى الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا او قائما إزاي هات لواحد ربنا نزل عليه ضر كده أم يرقص ربنا وقال له يا ربنا فاشين من علي ولا يا ربنا طيب اشمعنا في دي خدتها هنا واشمعنا في التانية فآخر سورة ال عمران يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ال ال ال ال ال ال ال يذكر الله زي ما قال سيدنا رسولنا صلى الله عليه وسلم لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وفي رواية وذكرهم الله في من عنده إن الملائكة إن لله ملائكة يطوفون في الأرض يلتمسون أهل الذكر فسعدين صحح المفهوم يلتمسون أهل الذكر أهل الذكر يقول لك لا ده الوقفين قال كل واحد ماسك دي دي التاني. ليه؟ بص كده قال دي تمنتاشر ودي الواحد وتمانين فلما تمسك دي تمنتاشر واحد وتمانين يبقى ايه؟ تسعة وتسعين ايه دول؟ اسماء الله الحسن وبعدين يلو اتطوح بقى وعمل كده اعمل كده لغاية ما يدوخ يقع وصل فين؟ عارف. وصل فين؟ مش اعرف وصل فين وفيه حالي اسماء عندين وصل في الاسلام؟ ايه وصل يعني؟ وايه ايه التخريط ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كده وقال نعمل كده؟ حسبو لكن صورة سيئة للإسلام والمسلمين خاصة بعد صلاة الجمعة ويجوا الأجانب يصورهم أولى كاد الجماعة المسلمين هم بيتطوحهم وجماعة كلهم إيه درويش كده عملين رايل وعليم بتاع ليس هذا من الذكر لكن الملائكة لما بتلاقي قوم يذكرون الله عز وجل بتحفهم بأجنحتها ويسألهم ربهم ان دول بيذكروني آه من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم إلى آخر طيب برضو الملائكة بتبقى لها أعمال تانية زي زي تثبيت المؤمنين في القتال إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا يا ملائكة ثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب إذ يمددكم ربكم بألف من الملائكة ملائكة ملائكة ملائكة وكانت ملائكة في غزوة بدر وكانت في كثير من الغزوات إذن معناها أن الملائكة لها أعمال في علم الشهادة منها مساعده المؤمنين طيب انا عايز ناخد الخلاصه بقى اللي مؤمن بهذا الكلام ويكون انا مؤمن بالملائكه أثر الإيمان الايمان ايه بقى في كل حته بقى اثر الإيمان. انت مؤمن بالملائكه انهم مطيعين لله عز وجل اه تطيع الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله اتبعوا كتاب واطيعوا الرسول شرط النساء واول الأمر منكم حاضر حاضر بل زي ما كنت بقول ان في رمضان بنبقى زي الملائكة بل افضل من الملائكة كمان ليه؟ لان الملائكة مصيرية انت مخير ومع ذلك انت زيهم لا بتاكل ولا بتشرب ولا بتجمع زبط يعني شهوتين البطل والفرج بنتقرب الى الله سبحانه وتعالى بيوم في رمضان طيب انت شفت الملائكة بتعذب الكفار ازاي ايه؟ تتحمل العذاب ده والله العظيم ولا سيرته حتى نتحملها ده احنا في الدنيا هو النار موجودة قدامنا سبحان الله لازم كل واحد فينا اتلاسع اتحدى واحد ما يكونش اتلاسع لازم على حتى على المثل بتاعنا اللي اقول لك اللي بيخداف بي... بيخ... من الشربة بنفخ في الزبادي اللي بيتلاسع من الشربة بنفخ في الزبادي يعني معناها ايه ان احنا يعني لازم نكون اتلاسعنا تيجي مرة مرة حاجة كيف حاجة... لازم عشان تحذ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ناركم هذه جز جز هذه الصحيح جز من واحد من سبعين جز من نار جهنم قالوا والله رسول الله إن كانت لكافية قال انها نار جهنم فضلت عليها يعني زادت على نار الدنيا بتسعة وستين جزء وكلهن مثل حرها ولذلك هي النار بتاعت الدنيا دي ليه عشان نبخ عليها ونسخن عليها بس صورة الواقعة أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها لعب نحن جعلناها تذكرة نمر واحد عشان تفكرك بنار الأخرة ووووووووووووووووووووو اثنين ومتاعا سخن عليها وربخ عليه ومتاعا المقوين فسبح باسم ربك العظيم يبقى اللي عايز يحترم نفسه ويبعد عن جهنم لأن احنا مش قدها والله ما احنا قدها ولها زفير وتكاد تميز من الغيظ وكلما ألقي فيها فوج نعم احنا قد الكلام ده سبحان الله سبحان الله ده الواحد يجي له صداع نصفي مش حاسس ويبقى كره الدنيا كلها وما لو يكون صداع نصفي جهنم كمين رأي واحد والله سبحان الله بقوله والله لو لم يكن في جهنم إلا صداع النصف لكفف عذابا يعني لا ده فيها بقى نار وفيها ملابس وفيها سكن وفيها أكل وفيها شرب بس الزي ده موضوع تاني يعني لكن اللي مؤمن من الملائكة بتعذب الكفار ابعد. ابعد عليها ملائكة غلاظ شدة طب واللي مؤمن الملائكة بتنعم المؤمنين يلا يا عم يلا فرصة عمرك اعمل الخير اعمل الخير على قد ما تقدر صورة الحج الأخيرها يا أيها الذين أمانوا ركعوا وسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون فعلوا الخير النبي صلى الله عليه وسلم يقول البر يعني الخير لا يبلى ما يضعش أبدا أبدا يمكن يضيع عند العبد الناس بتنسى والناس فيها ندالة ها؟ بتنسى وفيها ندالة لكن عند الله يضيع لا والله طيب انت مؤمن بان الملايكة نزلت بالقرآن ده طب ايه, إيه وضعك معاه وهنتكلم عن الكتب لسه ده دلوقت طيب انت مؤمن بان الملايكة بتحسى عليك اعمالك بالله عليك ها؟ طب شوف حالنا بقى ازاي بقى؟ يعني مثلا انا حضرم لك مسأل بسيط لو قلتلك انت بكرة الصبح اول ما تنزل من بيتك في كاميرا حتصورك بس مش هنقول لك يا محطوطة فين تمكن تلاقيها في عربية تلاقيها في بيت تلاقي واحد عددتها في شنطة مش هنقولك ها؟ زي موضوع الكاميرا ورائك اللي بي بيهزقوا بين الناس ده انت نازل الصبح آه. على يقين انك هتتصور انت الوقت بتتصور آه. بس فين الكاميرا والله مش شايفها تكون في العربية اللي وقفة هناك دي ولا يكون في البيت اللي ولا ولا ولا ها؟ لكن بتتصور ولا لا آه. طب انت مش شايف الكاميرا مش مشكلة لكن انت بتتصور طب انسى الكلام ده ولله المثل الاعلى اعبد الله كانك ترى فلم تكن ترى فهو يرى الله شايفك ولا لا شايف بس انا مش شايفه شايف طب الملائكه دي انا مش شايفها لكن فيهم على اليمين وعن الشمال قاعد عن اليمين وعن الشمال قاعد قاعد يعني ما لهمش شغلانه ثانيه مش بيقولك بعد الظهر اوفر تايم مثلا لا هم قاعدين شغلتهم امتى ما لهمش شغلانه الا انت يبقى حالك ايه بقى ان معكم من لا يفارقكم الا عند الخلاء قطره الماء وعند الجماع فاستحيوهم واكرموهم الله شوفوا اللفظين استحيوهم يعني يعني الكسف من الملائكه الكسف احنا عندنا مثلا يقول لك اخي كسف على دمك ايه الكسف على دمك يعني لا الكسف على الملائكه اللي موجودين وشايفينك حتى في الفاظ والله عايزين يعني كل واحد فينا في من خمسة ونص إلى لتر منهم لتر أو لتر ونص في الطحال ده خزين سبحان الله عشان لو جاله نزيف أو حاجة عبال ما تيجل أسعاف إن يعني يكون نزف في الحقوه يعني لكن ما تقولهش خلي عندك دام طب ما انا هقول لنا عندنا دام قوله خلي عندك دين يبت فوقه خلي عندي دين طب أنا عندي دين أغطل كويس يلا وما لذا كان عندك دين وما بتعمل كذا كذا ليه حل ما ايه بقى مع السيئات والمعاصي ان الملائكة اللي بتكتب عن اليمين وعن الشمال لو كل واعتين بس يراجع نفسه شوية كده اثر الايمان بالملائكة يعني ايه في ملائكة عن يميني وعن شمالي بتكتب الاعمال يعني ايه انت مؤمن بان في ملائكة هتاخد روحك أنهي, انهي ملائكة فيهم الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون اهم دول اللي هيخدوا ارواح المؤمنين طب ما تبقى منهم منكم والإدارة بصبت القيامة كلا اذا بلغت التراقية الروح طلع من الرجل لانها عكس ما داخل الروح داخلت من بق ففضلت تخش تخش تخش رجالات ما وصلت للرجل في الموت العكس تطلع من الرجل تطلع تطلع تطلع تطلع تطلع بق لكن قبل ما تطلع من هنا فلولا كل اذا بلغت التراقي اللي هي عظمه الترقوه دي العظمه دي الروح لغايه هنا كلى كلى بلغت التراقي وقيل اه بص الايه وقيل من رق رق يعني طالع يعني الروح لما طلعت لغايه الترقوه دي قيل من راق يا ترى مين اللي هيرقى بالروح دي يعني يا طرى مين اللي حيصعد بالروح دي يا طرى مين اللي حيطلع بالروح دي ملائكة الرحمة ولا ملائكة العذاب وقيل من راق وظن أي تأكد الميت أنه الفراق والتفت الساق بالساق سيب الدون راح الأخرة إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطف أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى كنت بتعمل ايه بقى في الدنيا وقضيت عمرك ازاي وشبابك الغالي وديته فين يقول صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما اثنى وعن شبابه فيما ابلاه وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه شبابك الغالي وديته فين شبابك الغالي وديته فين حديث صحيح, صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم سبعته لظلوم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله امام عادل اتنين وشاب نشأ في طاعة الله شاب أو شابة يعني نشأ في طاعة الله نشأ في طاعة الله اللي عايز الملائكة تقبض روحه ويكون كده مطمئن مش و... الذين تتوفهم الملائكة طيبين آه لكن التانين بقى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدارهم والعياذ بالله طب انت مام ان في ملائكة بتز... بت... بت... بت... بتدور على أهل الزكر طبت يلا افتع القرآن يلا احضر دروس العلم بتمتحس الملائكه بتحسفك إلى الله عز وجل وبتجيب سيرتك بتجيب سيرتك ربنا بيقول لهم يا ملائكتي اعدوا لعبادي يقولوا يذكرونك هل راووني لا يا رب طب ماذا لو راووني والله يا رب لو شافوك الملائكه تقول له كده كانوا حيبوه اكتر ليك ذكره طيب وبتعوذوا من ايه مش عايزين نخش جهنم يا رب طب راوها لا امال لو راوها كانوا حيبوه اكتر منها بعده عايزين ايه عايزين الجنه شافوها لا امال لو شافوا الجنه ده انا بقولك معنى الحديث بسرعه أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له يلا يلا الحق نفسك الحق نفسك دروس العلم دروس الفقه احضرها عايزين نحضر حلقات نقرأ فيها القرآن نعرى فيها أسماء الله الحسنة إن اللي هي اسما من أحصها دخل الجنة يعني من تخلق بها من عمل بها من حفظها من كذا ولله الأسماء الحسنة فادعوه بها الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنة سورة طه واللي قبلها كانت في سورة الأعراف فالو انت مؤمن في ملايكة بتحف أهل الذكر تكون منهم لو انت مؤمن بأن في ملايكة بتسألك في القبر وهتثبت يثبتوا الله الذين أمانوا بالقول الثاب مهلول يا رسول الله ما من عبد يعني يقوموا في قبر فهيقوموا عليه ملكان أسودان أزرقان إلا هيل عند ذلك هيل حيخاف فقال النبي صلى الله عليه وسلم يثبتوا الله الذين أمانوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظلمين ويفعل الله ما يشاء يبقى تسأل هذا السؤال والملائكة تثبتك لو انت مؤمن بأن الملائكة بتساعد المؤمنين في القتال وفي الحرب حتعمل ايه؟ حتتتوكل على الله وتعتمد على الله مش على نفسك مش على قوتك على قوتك لا الله يقول وأعدوا لو ما استطعتم من قوة صورة الأنفال ما استطعتم من قوة قوة ها و. ومن رباط, رباط دي؟ دي ومن رباط الخيل الرباط الخيل who is the القوات العسكرية لمالتي قوة ايه하는 ora دى غير القوات العسكرية بداليل وعدوا لو ما اصطعتوا من قوة ومن ورباط الخيل الرباط الخيل اللة هي القوات العسكرية لمالتي قوة ايه والعنفة قوة اقصادية صفافية جشمانية وعطة العالمية واختّوة المالية بكل انواع القوة وبعدين قوة العسكرية واحنا امتنا امة الحديد من الاسف امش امة صفيح احنا دلوقتي ب الله في سورة الحديد يقول وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد اللي هو إيه بأس شديد اللي هو الحرب القتال ومنافع للناس ومنافع بعد كده احنا مش أمة حديد دلوقتي بينا أمة صفية بينا, بينا في آخر الأمم زي ما انت شايف لكن لو احنا مؤمنين بالملائكة ما حتثبتنا الملائكة إذ يحي ربك إلى الملائكة أني معكم إيه فثبتوا الذين آمنوا يبقى انت بتقاتل في سبيل الله ومعاك ايه ومعاك ملائكة الله ملائكة الله اللي بتأيدك انما نقول لا معلاش اصلا احنا مش قدوهم احنا مش قدوهم احنا ضعاف احنا سياسة الاستجداء احنا هروح نتحيل عليهم تحيل ولا حيعبروك ولا حيعبروك انما يوم ان تقول انا معي الله عز وجل وبقول له يا رب انا بقاتل في سبيلك يا اقوى شوف انت الغزوات الاسلامية والفتوحات الاسلامية فتوح العراق وفتوح الشام ومن قبل شوف الخير ده كله كان المسلمون كانوا ايه هات لي مرة معركة كده بس كان فيها عدد للمسلمين مش عايز اقولك حتى زي ولا نص ابدا ابدا يعني لو خدنا مثلا كتير بس الوقت يعني تجد عمر مكان ولذلك, ولذلك المسلمون يقاتلون في سبيل الله وهم مؤمنون بأن الله معهم وأن الملائكة تثبتهم وتنصرهم وتساعدهم الملائكة زي حاجة تغيرها مثلا مثل البراق اللي ركبوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراض احنا شفناه قبل كده لا. لكن امت ظهر لما ربنا أرادوا للجينا درس في الأخذ بالأسباب فأظهره للنبي صلى الله عليه وسلم وركب النبي على البراق لكن كان موجود البراق ولا مش موجود كان موجود فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون وما لا تبصرون فالمسلم عندما يقاتل في سبيل الله ليقاتل وهو يعلم أن معه ملائكة الله تثبته وتلقي في قلوب الذين كفروا الرعب أنا عايز كل أخ لما يعد كل أخت يتخيل كده انت موم بالملائكة اثر الايمان ايه زي ما نتكلم شوف هما بيعملوا ايه وانت عايز ايه عايز كده ولا كده انت حول نسأل الله عز وجل ان يعلمنا ما جهنا وان ينفعنا بما علمنا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه ومع الايمان بما بعد الملائكة في الحلقة القادمة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته